لا إشراف الأندياء والموثرين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة أئلام نيم تنزل السجدة وهل أتا على الإنسان متفق عليه. والطبراني من حديث مسعود رضي الله عنه. كان يديم ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا, مر فكان إذا مر بآية فما مرت به آية رحمة إلا رقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة والسنة والسلمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد نهيت أن أقرأ وعن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجع لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وعلى آله وصحبه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة ألف لأمين تنزيل السجدة وهل أفه هذا الخبر متفق على صحته من طريق سعد ابن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد طعن فيه جماعة من علماء المالكية والسبب في ذلك أنه لم يجري على ذلك عمل كثير من أهل المدينة والثاني ضعف سعد ابن إبراهيم. وأجيب عن هذا بأن أكثر أهل المدينة يعملون بذلك. وأما سعد إبراهيم ابن إبراهيم فإن ثقة ثبت لم يتكلم فيه أحد، فالأمة مجمع عليه. وما جاء بينه وبين لمن مالك. فليأجل أن السعد ابن إبراهيم طعن في نسب الإمام مالك فتكلم فيه والأمة مجمعة على توثيق سعد ابن إبراهيم زيادة على هذا أنه لم يتفرد بالخبر. فقد جاء الخبر في صحيح لمن مسلم من طريق مسلمنا البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اسناد مستقل أمر آخر ثبت عن إبراهيم بن سعد والد سعد نحو هذا فهذه أساني الصحاح وهذا عمل الأئمة في قراءة السجدة والإنسان تجرى الجمعة وأكثر أهل المدينة يرون هذا وقد قال بعض الثقه بأنه يديم ذلك بدليل ما روى الطبراني وغيره عاري بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديه مداري وهذا معلول بعلتين العلة الأولى أنها للطوة الشادة فقد جاء الخبر من غير وجه بدونها العلة الثانية علّه الإمام أبو حاتم رحمه الله في العلال بالإرسال القال الثاني في المسألة أنه يقرأ تارة بالسجدة والأتى ويترك تارة أخرى لألا يظن الناس وجوب ذلك وهذا قول الأكثر من العلماء وهؤلاء يقولون يجعل اكثر ايامه قراءة ويترك بعض الاحيان وقد ذكر الامام نقيم رحمه الله أن من لم يقرأ السورتين فجر يوم الجمعة فلا يقرأ بعض السجدة أو يقرأ السجدة في الركعتين لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقد اختلف الفقهاء في حكمه من لم يقرأ هاتين السورتين وقرأ سورة فيها سجدة فمنهم من أجاز ذلك وهذا مروي عن ابن سيرين وجماعة ومنهم من قال هذا غلط وشدد فيه لأن العلة ليست هي السجدة إن من قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وهل أتى لأن الساعة تقوم يوم الجمعة فقراءة هاتين السورتين تظهير في ذلك ففي تبصير بما كان واستعداد لما سيكون ولأن هاتين السورتين قد تضمنت الحديث عن بدء الخلق وعن المعاد وعن اليوم الآخر وعن نفف الصور ونحو ذلك ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب وأن العلة ليست هي السجدة فقرأت هاتين السورتين من أجل ما فيهما من المعاني من أجل المناسبة الواضحة بين هاتين السورتين وبين يوم الجمعة فقد دلت الأحاديث الصحيحة في الصعقة، في النبقة، مسألة. لم يثبت حديث صحيح بكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد في السجدة في الصلاة. فإنما جاءت أحاديث معلولة ولا يختلف المذهب هو قول الأكثر أن في سورة السجدة سجدة وبما أنه ثبث في هذه السورة سجدة فالسنة السجود في ذلك في الفريضة والنافلة وخارج الصلاة لأنه لازم أن يرنص صريح أنه سجد فيها ما دام أن السجد ثابتة في الأحاديث ولعل الرواية نذكر ذلك اكتفاء بما هو الأصل ولأنه هو المعلوم مسألة أخرى لكان العامة يعلمون السنية قراءت السورتين ولا يعتقدون وجوبهما فالأولى للإمام أن يثابر على قراءتهما وأن لا يدعاهما أبدا حتى يلقى الله إذا كان يحسن أن يعتقدون الوجوب أو يصلّمها وعذار كبيرة تنويس الحرامين ونحو ذلك، فإن يقرأ ويدع ويضع سارة أخرى بيانا أن ذلك مستحب وأنه غير واجب، ولسية ما أن ما هناك رواية صحيحة صريحة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تابر على ذلك، إنما تشعر رواية أبي هريرة كان بالمداومة، وليست هذه صحيحة. ولست هذه الصريحة كما تقدم التفصيل في قول الصحابي كان رسولي يفعله كذا وكذا وأنها صارت يحمي على الأكثرية أو على الأغلب أو على غير ذلك مسألة ما لم يقرأ آتين سورتين فلا يقرأ أحدهما ولا بعضهما مسألة تفضيل هاتين السورتين للقراءة يوم الجوم عليك من أجل السجدة كما يظن من يظن ذلك مسألة الصواب من قوله العلماء أنه يكبر إذا أراد السجود ويكبر إذا رفع بعموم حديث بهرايرات الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خط ورفع ويوقذ بعموم هذا في الصلاة فمن كان داخل الصلاة وراد أي يسجد أو يرفع فإنه يتبذ وأما السجد للتلاوة وخارج الصلاة وباعتبار أن السجل يتبذ صلاة فلن يسبس ذلك تكبيره لا في الخفض ولا في الربع وقد قال بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله يكبر في الخطل دون الرفع وقال آخرون يسجد بدون تكبير لا في الخطل ولا في الرفع وقال الثالث يكبروا في الخطل والرفع وهذا الأقرب إذا كانت الصلاة عموم الأدلة في هذا ومفوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل فعله صلى الله عليه وسلم من فواد الحديث تقصيص بعض السور لبعض الأيام وقد خصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفجر هاتين السورتين ولم يتبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في فجر الجمعة غير هاتين السورتين وعن حدائفة رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مر في آية الرحمن لا وقف عندها وسأل ولا مر في آية عذاب لا وقف عندها وتعود هذا الخبر جاء من رواية مقال مؤلفة وخمسة وحسن الترمذي من الروايات المستورد عن صلة عن حدائفة رضي الله عنه وفي الباب عن عائشة رواه لإمام أحمد وجاء غير ما حديث في هذا الباب وأصل ذلك في صحيح الإمام مسلم لا يمر بآية إلا وقف عنده وسأل ولا يتوعد لا وقف عند ذلك وتعود وهذا يفيد تدبر القرآن في الصلاة فقد قال الله جل على أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقتالها قال ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن ارمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن ويفيد الخبر مشروعية الوقوف عند آية الرحمة والسؤال والوقوف عند آية الوعيد والتعود وقال اختلف العلماء في تعميم هذا الحكم في الفريضة والنافلة أو تخصيص ذلك بالنفل قال الإمام أحمد رحمه الله هذا في النفل دون الفريضة وقال غيره هذا في النفل والفريضة الذين يقولون بالعموم يقولون بأنه ما صح في النفل صحح في الفريضة، والذين يقولون بأن الحكم يختص بالنافلة يقولون لأن هذا الأمر عقد سابقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأكل يسأل في الفريضة، وهؤلاء لم تدعوه من القاعدة أن الصحح في نفس صح الفريضة، ولكن يقولون بشر أن لا تثبت أن النافلة ترك ذلك في الفريضة. وهذا قول قوي ومثل هذا تكرار الآيات هذا الحكم في النافلة ليس بفريضة والحقيقة أن هذا لم يثبت عن النسلم حتى ولا في النافلة لولا الحديث الذي فيه أن النسلم قام ليلة يقرأ انتوا عذبهم فإنهم عبادك حديث ضعيف تفردت به جسرة قال البخاري عنده عجايز هو من الحديث أيضا زيادة على التدبر والتأمل فهم المعاني لأن اللي لا قد لا يفرقون بين الوعد والوعيد وفي أن المقصود من القرآن هو التأمل والتدبر وليس هو هزه كهز الشعر ويوخل من الحديث أنه لا حرج من الجهل بالنافلة لأنه لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ما سمعه ولا علم لفعله وهذا مشروط عند الفقه بأن لا يؤذي أحدا وهذا مشروط عند الفقه بأن لا يؤذي أحدا إذا كان بجواره نائم فلا يجهر بل يكره كرائية شديد وقد يحرم لأنه قد يتسبب في نفاقه أو في كفره أو في غير ذلك وعن ابن عبات رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا وانني قد نهيت وانا اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظم في الرق واما السجود فاجاهد فيه في الدعاء فاقمن اي حري لي هذا الخبر رواه مسلم طريق إبراهيم بن عبد الله طريق إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عباس وفي الذات حديث علي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وفي دلائل على أنه يمتنع قراءة القرآن في الرفوع والسجود قيل هذا إكرهية وهو قول الأكثر وقيل بأنه للتحريم وقيل بأنه للتحريم. وهؤلاء يقولون بأن الأصل في النهي التحريم، وهذا قول أكثر الأصليين ولا يجوز حمله على تراهية إلا بدليل والذين يقولون بتراهية يقولون إن الصلاة قراءة وتسبيح وتهليل فلن يفعل إنه غاير جعل هذا موضع هايا هذا وهذا يكره ولا يحرج إجاب عن هذا فيقال لو لم يرد النهي لقولنا بأن القراف الركوع مكروهة باعتبار أنه غاير فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هنا ارتكب النهي الصريح نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمر ركوع فعظم في الرب سواء بقولك سبحان ربي العظيم أو بقولك سبوح قدوس سبوح قدوس والرب الملائكة الروح أو بقولك سبحانك اللهم ربنا ويحددك اللهم اغفر لي أو بقولك سبحان الجباروت والملكوت والعظمة والكبرياء فمن قال أدل الكار كلها فقد أحسن ومن قال بعضها فقد أحسن لا حرج من ذلك فلا يقتصر التعظيم بلغث معين ولو أتى بغير الوارد لأجز عنه الواجب ولكن الأفضل يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر قول صلى الله عليه وسلم فعظم عظم في الرب أن التعظيم واجب وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقال الجمهور بأن ذلك السنة، وأن قاأ سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، والصاب أن هذا واجب، من تركه يجبره بالسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله أعظموا، قوله وأما السجود. فاجتاهدوا فيه في الدعاء قال الجمهور هذا على وجه الاستحباب وليس بواجب وجمهور يقولون لو سجد ولم يقول شيئا لا تصبيحا ولا دعاء كويها ذلك ولم يأثم وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى والحديث صريح بأنه لو دعا ولم يقول سبحان ربي الأعلى فإنه قد أتى في الواجب قال صلى الله عليه وسلم وهم السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أي حري أن يستجاب لكم قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحديث فوائد الفائدة الأولى، فإن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، في الرد على مرجاة. الفائدة الثانية. في مشروعية التعظيم في الركوع وهذا لا يعني أن الدعاء لا يجوز فقد كان النبي صلى يدعو في الركوع قال البخاري في صحيحه باب الدعاء في الركوع وساق حديث عائشة المتفق على صحته كان أكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الفائدة الثالثة الأمر بذلك الأصف الأمر أن يفيد الوجوب وفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب ثالث الرابعة الاجتهاد بالدعاء في السجود ولهو يسأل الله من خير الدنيا والآخرة فلا يجب في ذلك دعاء خاص ولا يجب يسأل الله من خير الآخرة أو من الآخرة لو يسأل الدنيا والآخرة ولو يدعو لنفسه ولغيره ولو يدعو لنفسه ولغيره ولكنه إذا كان إماما لا يطيل بما يشق على المأمومين والضابط في ذلك أنه إذا طال قراءة طال الركوع والسجود وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود وفوادي الحديث تحريبوا وراءة القرآن في الركوع والسجود على الصحيح تقدم خلافه قبل قليل من من قال بكراهية ومن أكثر ومن من قال بالتحريم أخذن بظاهر النهي ولم يريد شيء يصرف ذلك ومن الحديث أن العبادات مبناها على الاتداء لا الابتداء ولا الاستحسان لأنه كان الأمر عواش الاستحسان لكان القرآن وفضل الذكر فجعلت صلاتي كلها فرأة ولكن قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي كما في البخاري حد خالدنا حدى عنا بقلابة عن مالك بن الحويرد رضي الله عنه وفواد الحديث أن الآمر هو الرب جل وعلا والناهي هو الرب جل وعلا قال صألا وإني نهيت من الذي نهاه هو رب العالمين وفواد الحديث أهمية نشر العلم وأهمية توعية الناس حين نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ونقل ذلك عنه الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة وفاد الحديث أن من ترك الذكر في الركوع أو الدعاء في السجود وقرأ القرآن نسيانا أو جهلا فإنه يسجد نساه باعتبار أنه ترك واجبا ومحل سجود الساوي هنا قبل السلام ومحل سجود الساوي هنا قبل السلام وفي غير ذلك والله اعلم الاخوة الاخي يقول انا عندي والد يريد ان يكتب البيت باسمي وعندي ستة عشر اخا كلهم مقتدرون والسبب ذلك أنني ملتزم ويخاف بعد موت أن يأخذه غيري ولدي بنات أخوات صغار فما الحكم لا يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه بعطيه دون غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولقولة صلى الله عليه وسلم لا وصحية لوارث. ما دام الأب على قدر الحياة بإمكانه يعطي هذا على قدر حاجته. ولا بأس يعطي دون إخوان لأن الإخوة مقدرون. فيعطي على قدر حاجته نفقة. أما يخص بارض أو ببيت دونهم فلا يجوز. نعم له يسكن ببيت ويستأجر له أو ببيت له لأنه لا يقدر على الأجرة. ولكن إذا توفى الأب فإن هذا البيت يرجع إلى الورثة. وتعيل الأخ بأنه يعني ملتزم لا يعني, يعني شيئا في المسألة هذا أن الأخوة كلهم مسلمون فلا يعني شيئا في الحكم وقوله يعني لدي بنات أيضا هذا لا يغير الحكم لكن يغير الحكم بالنسبة للأب لا ينفق عليه وعلى بناته وأولاده لكن ليس له أن يفضل واحدا على الآخر الأخ ما حكم تحديد الحاجب او صبغه بالنسبة للرجل الرجل لا يحق له ان يصبغ حاجبه لانه حينئذ يكون متشبها بالنساء ولا يحق له ان يحلق حاجبه لان هذا من النمص والنامص ملعونة وخصة المرأة بالذكر لأن العشان هو الذي يستدعم تحلق حاجبيها والرجل في ذلك أولى في المنع فلا يحق لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلق حاجبا ولا أن يصبغه ولكن إذا كان شعره كثيرا وينزل على العينين فإنه يزيل الزائد لا غير أما كونه يواسيه ويجمله فهذا لا يجوز نعم هناك جماعات وأعياد كبيرة يتجملون للناس يتجملون للنساء كما تتجمل المرأة لزوجها وهذا قبيح وعظيم وشيء وفي شيء من التخنث والتميع وهذا حرام ومن روي يصنع ذلك يجب الإنكار عليه إذا فاد فيه ولا يجب هجره ألف يقول ما هي المواضع التي ترفع بها السبابة في الصلاة وما كيفية رفعها وما المدل ترفع بها لا ترفع السبابة في الصلاة إلا في موضعين فقط تشاهد الأول وتشاهد الثاني وقوله وما كيفية رفعها في أقوى كثيرة جدا لأنها صحها قولان أقوال كثيرة جدا لكن صح قولان القول الأول أن يضع الأصبع على الفخذ فإذا جاء دعا رفع دل على ذلك الحديث في مسلم طرف عبد الله بن عمر العمري عنات فعلي بن عمر يشير بها يدعو دل على ذلك الحديث عبد الله بن زويل عند ابن يشير بها يدعو حال الثانية يشير بها هكذا نحو القبلة من أول التجارة إذا جاء دعاء رفع زيادة فإذا انتهت الدعا خفض إلى استقبال القبلة قوله وما المدة ترفعوا بها هي يتابع لهذا التقرير ألقيق من غلب أنه في صلاة الفجر مثلا فصلت ساعة من صباحا فهل يجوز صلى السنة الراتبة أم لا وبدل الدليل على ذلك من فتت صلاة الفجر ولم يستيقظ الله بعد الشام سنة أدى الراتبة قبل الفريضة وذلك حديثه بقتادة في صحيح الإمام مسلم أنه أتى بالراتبة ثم صلى الفريضة. الأخ يقول بمصوحة الحديث الذي ورد فيه أن من السنة الأدام في إذن المولود اليمنى والإقام في إذن اليسرى كذلك تحنيك المولود ويصحيح أنه من السنة إذا بلغ المولود يوم السابع سحب حلق شعره وتصدق بذنة فضة ويسحق الذكر والأنثى الحديث الواردة في الأذان والاقامه في عيد المولود كلها معلولة الاحاديث الوارده في الاذان والاقامه في عيد المولد كلها معلوله اصحاحه حديث عاصم بن عبيد الله عند عن الترمذي عن عبيد الله الرافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذان وهذا اسناد عاصم ابن عبيد الله ضعيف الحديث وقد قال عنه الى شعبه رحمه الله تعالى ما رأيته أحدا أسوأ حفظا منه وكان يقول عنه لو سألت من بنا من بصر تحددنا فلان عن فلان عن السلم بأنه بناه وسيء الحفظ وأما العقيقة فتستحب في اليوم السابع عن الذكر والأنثى عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات وإذا دل على ذلك حديث قتابة عن حسن بصر عن سمرة عند الخمسة بسالة الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتان بعقيقته تذبحوا عنه يوم السابعه ويحلق رأسه في ذلك حلق الرأس والأكثر يقول أن يختصوا بالذكر وإذا فعل في الأنذر لا حرج مسألة ويسمى يسمى في اليوم السابع أما التحليق فلا حرج منه أيضا بمعنى أنه ينضغ تمر ثم بعد ذلك يضعه في حلقة المولود بشرطة يحترز لألا يضر أو يهلك لا يحسن يتركه ولكن ذهب بالمولود الصالحين يحنكونه غلط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه لم يكن يأتون باولاد الى ابي بكر ولا الى عمر الاخر قوما ما معنى قلت ان على رؤوس الطير اي من السكون والسكينة حد لو وقع كان على راس الطير الذي على راس الطير لا يتحرك لو تحرك طار الطير تعال على راس الطير من السكينه والهدوء الاخر يقول من أين أخذ الفعل الأخير؟ أن من الناس يسجد سوق قبل السلام في حديثنا عباس أخذ الفعل إن النسيان لأن ترك واجبا. قلنا قررنا بأنه واجب لأنه أمر. بالتالي من ترك واجبا يسجد بنا على الأدلة. فربطنا الحديث ذاك الحين. أما قبل السلام بنا على الأصل ترك واجبا في يسجد قبل السلام. الأخيق ما حكم الذي يريد الذهاب للجهاد والجهاد ترضى كفاية عليه ومدين وليس عنده مال يسدد به الدين فلو ذهاب ياتم ولو السشهد يدخل بالحديث الذي يقول يغفر له كل شيء إلا الدين لطل الحديث يغفر للشهيد كل شيء النبي خصص ما عمم قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين فالحديث خاص واضح الدلالة ولكن الذي على يدي نشتغل الآن بسداده ديني. فإذا احتاج المجاهدون إلى مثله يكونوا حاضرا وليس معنى هذا أنه إذا الآن مواجب عليه الجهاد أن يشتغل دينه أنه يجلس يتفرج الآن لا يلح على الله بالدعاء يجعل أكثر دعائه للإسلام والمسلمين والسيئين أن الزحف الصليبي قادم زحف الصليبي قادم فلا وجه للغفلة ويشتغل الآن أيضا بجمع الأموال يشتغل بجمع الأموال فليس هذا وقت كنز الأموال هذا وقت الجهاد والمجاهدين أنا أخي قم الحديث بقيم ذكرت عنده فلم يصلي علي هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بلف رغم أنف امرئن ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله هذا الحديث صحيح رأو أحمد وغيره الأخ يقول يصيبني في بعض الأحيان ساكون شديد في البطن ويأتيني صداع فما هو في صلاة هل صلى مع الجماعة على الحال أم أن تظليه خف الألم وصلي في البيت وين خرج وقتها لا لا يجتهد في عن وقتها على الله يقول في البيت وين فاتت الجماعة يعني قصتها هكذا ولا فوات الوقت لا إذا في قوي منها على ما يصلي على أيها ولا يفوت الوقت على قصته لا يعني, يعني أن ولو فاتت الجماعة وإذا كان يقصد خروج وقتها لا يجت أي حال أحوال أما هذه مسألة إذا كان يستطيع يصلي في المسجد ولو مع وجود شيء من الصداع فأنا صليت المسجد على أولى وأفضل ألا يفوته وأجره الجمع لذلك لا يطيق الذاب إلى المسجد من شدة الضوء صداع شدة الإمساك الذي يعنيه فإنه لا حرج يصلي في البيت الأخر قد ذكر في قصيم رحمه الله أن الذي تسمى بالصلاة فو ركن ماذا يقصد هكذا كتسبت الصلاة قياما و تسمى به الصلاة أو ركوم الصلاة قياما وتسبيحا مع و فلاد أمو السلم و مطلقا و مكي تفصيل طبعا ليس الأطلاق هذا و ليس يجب أن يقرأ شيء خصوص بهذه الصورة لأن ابن تمير رحمة تعالى أنا بيقول أن هذه الصلاة أصحيب كأنه التسبيح والتكبير. التكثير وعنك ما أقول بأنه. بأنه ركوم قد سمي ذلك صلاة إنما ينظر مواطن الأدلة ينظر مواطن الأدلة فبعضها صلاة ركن وبعضها واجبات وبعضها مستحبات ومستحبات نوعان مستحبات قولي مستحبات فعلية ذكرنا الأخير يقصد شيئ آخر فيوضح السؤال الأخير مصحح الحديث الفارض المجلس سبحانك اللهم الحديث الفارض المجلس أما بمنفرد فلا صحب الباب شيء أما بمنفرد فلا صحب الباب شيء معناه جاء من عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي أما بالمجموع هذا محتمل. <تصفيق> الله يقول ما القاعدة في خلاف الوعد المذموم الذي هو من النفاق القاعدة في ذلك أي عدا بنية الإخلاص أي عدا بنية الإخلاص أما إذا وعد بنية الوفاة ثم عرض له عارض يمنعه من الوفاة فلا يعد منافقا لأن من ذلك ولا قصده. ذلك عرض له عارض منعه من الوفو ولكن ينبغي يبادل بالاعتذار إلى الآخر قال الله جلعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فعلى قد الطاقة يحاول أن يفي بالوعد إذا عاجل يتصل عليه ويعتذره أو يلعب إليه بنفسه يعتذره من ذلك ويعالج خطأه ألا خيروش أحبكم حبكم الله حبتم في ذكر الله غيره يا أخو ببعد إني أعمل مصلية في الترويح فأقرأ حفظا في غالب الأحيان أستعير الأوجه المصحف حتى أضبط ولا أكرر الركوع وشبه هذا يدخل في الإثم لعل الأخي برأيي استعرض الأوجه المصحف يعني في الركوع السجود كما أصنا كثير من الإخوة يقول حتى لا أغلر إذا كان هذا ما يؤدي إلى النسيان في الصلاة ولا يؤدي إلى هجر كما قال الأخ لا هجر في الركوع السجود ولا يؤدي إلى النسيان في الصلاة فقد يغتفر هذا الامر لكن يحاول لاقلق الطاقة ان يراجع القراءة قبل الصلاة وفي نفسه يراجع الاخرين لانه لو راجع قد ينسى بالضبط كما ترى على الاخرين لكن لو راجع على اخر قبل الصلاه استطاع ان يضبط ولا سيما كان يراجع ويرفع صوته بالمراجعه الذي يقرأ بخط الصوت قد لا يغلط واكيد رفع صوته يظهر منه أرغب في حال يرفع صوته في مراجع الآخرين ويضبط وبالتالي لا يحتاج إلى قراءة لا في الركوع أو استظهر الأوجهة لا في الركوع ولا في السجنة ما قوله هل يطفق في الإثم؟ لا لا يطفق هذا في الإثم الأخ يقول أنا إمام مسجد وأسهو في بعض المرات وأبني على مسيقن وأنظر إن سبح الناس غيرت حالي وإلا استمررت على حالي فليجب عليه في هذه الحالة سجود للسوء وإذا كان فهل قبل السجود أم بعدة قصوا قبل السلام أم بعدة قولوا وأبني على ما مستيقن في تفصيل هذا ماذا منه إمام ليس عطلاً يبني على اليقين الإمام عرف صاحي يبني على غلبة الظن الإمام عرف صاحي يبني على الذي يبني على اليقين هو المنفرد الذي يبني على اليقين هو المنفرد لعدم وجود من ينبهه أما الإمام فإنه على غلبة الظن وعليه إذا بنى على غلبة الظن كما في الصحيح يسجد بعده يسلم ثم يسجد ثم يسلم بعده فعلى أقل الأخ فهل يجب عليك أن نعم يجلس أن يسجسل لأنه بنى على غالب الظنه وإذا بنى على اليقين كرأي طائف العلماء كذا الصورة فنعم إذا يسجدوا لأنه سهب الحقيقة لأنه سهب سواء نبئ أو أنه يعتبر ساهيا أما إذا كان اعتردد عنده غلب الظن عنده غلب الظن ثلاث سهوة عليه. الأخ يقول ما صحة حديث قول بسم الله عند زخون الخلاء الحديث ذلك ضعيف شد الأخ يقول ما حكم الزواج بنيت الطلاق بعد دون علم أحد من الأهل والزوجة وأهلها سبق الحقيقة مرارا الحديث عن هذه القضية وأن واقع الفسوى في القديم شيء وواقع وواقعنا الحاضر شيء آخر زوج الآن في عطلنا البنيت الطلاق أصبح فيه عبث كثير وتلاعب بالأعراض وكثير من الشباب يذهب إلى بعض البلاد بنيت الزواج بنيت الطلاق وقد أعد العدة أنه ينتهي زواجه برجوعه وبانتهاء العطلة ونجي وقت الدراسة وبالتالي لا يبحث عن امرأة عفيفة أبداً يريد أن يفرغ أو يشبع غريزته ثم يرجع وذلك لا يغارب على هذا المرأة كما يغارب على أخته على زوجته لو كانت في بلاده وقد وهذا يوجد كما حدثني بعض الإخوة في بعض البلاد التي يكتفي زواج بنية الطلاق يقولوننا شباب من قبلكم ويقول هل عندكم زواج بنية الطلاق ويقول في بلادنا عندنا مكاتف سنظم الزواج بنية الطلاق، بالتالي يعلم الذي يتزوج، وتعلم المرأة أن الزواج بنية الطلاق، فهذا أشبه ما يكون بالزنا المنظم، بل هو أخطت من الزنا المنظم، لأن هذا يأتي من قبل الشرع وتحايل وتلاعب، لأنه يأتي ويعلم أن المرأة تريد هذا، والمرأة تقدم وتضع اسمها عند صاحب المكتب، تضع اسمها عند صاحب المكتب، ويتعلم أن الرجل يعيش غريزته ثم ينصرف عنه، وهذا خبف. وهذا خبز يجب محاربته الزواج الذي رخص الجمهور وهو في حقيقة صوابه وهذه خصلة مرقى جدا يقصدون بذلك على واقعهم كان الرجل يذهب للتجارة أو يذهب للعلم والتعلم والتعليم ثم يخاف على نفسه فيبحث عن مرأة كما يبحث عن المرأة في بلده. برة عقيفة حصينة ذات شرف ونسب وغير ذلك من الشروط المتواترة في النساء الأخريات بلده. ثم يتزوج من نية أنه لا يستطيع الرجوع بها لأنه لا يطيق ذلك. ولكنه يكرمها ويعتبرها زوجة ولا يضير بها بأي حال من الأحوال وبشهود وولي وبدون أي مخادعة أو مكر هذا الزواج لا نعمه أحد. ألا لو وجد ما في مانه؟ هذا الشروط لحرده منه. كشخص شخص سافر للعلاج أو سافر لاستجارة أو سافر لأي غرض وخاف على نفسه ولم يقصد لم يعد العدة للتزوج والطلاق ثم لما رأى يتزوج بحث عن المرأة العفيفة أو بحث عن ذات الناس كم يبحث عنها في بلاده ولا تعلم بذلك وهو ربما لو أعجبته وترست أموره في المستقبل لا بقي مع هذا لمن يعنيه أما بالصورة الحالية الآن يجهز المال ويقصف أني شهرا وينهب إلى هناك لا يفعل أي امرأة تلقى تزوج في اليوم أربعة المرأة أو خمسة